لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ وَذِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي الله رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أُلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمْ ما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 111. كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 113. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مع يرد أي أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون. قال سنشد عضدك في أخيك ولجعل لك ماس القن فلَيَصِلُونَ إلَيْكُمَ بآياتنا أنت ما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغالبون